بسم الله الرحمن الرحيم أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان يشرفنا أن نقدم لكم النشرة الإخبارية الإسبوعية من إذاعة فجر الجهاد ونستهلها بأبرز العناوين استشهاد أحد عشر مجاهداً قوقازياً في معارك جبال فيدن مع القوات الروسية مئات القتلى والجرحات صفوف الجيش السوري المجرم جراء تفجير بالقنيطرة وجبهة مصرة تعلن مسؤوليتها عن العملية أمير الصحراء في تنظيم القاعدة يتوعد الدول المشاركة في غزو مالي بالاستهداف العدناني يبارك هبة أهل السنة في العراق ويحرضهم على الاستعداد لحمل السلاح في وجه الحكومة الصفوية وإليكم التفاصيل نبدأ من الشيشان حيث استشهد الأميرين الأخوين المجاهدين مسلم وحسين غاكييف وتسعة من المجاهدين في معركة ضارية في جبال فيدنو مع القوات الروسية والعميلة وقال موقع قوقاز سنتر الممثل الإعلامي لإمارة القوقاز الإسلامية ان الأميرين الشقيقين حسين ومسلم غاكييف بالإضافة إلى تسعة مجاهدين آخرين قضوا في معركة غير متكافئة مع قوات كبيرة من أتباعهم الرئيس الشيشاني المرتد قادي روف وبدعم من الطيران والمدفعية الروسية ضد فرقة من المجاهدين تم حصارها في جبال مقاطعة فيدمه ويذكر أن قادروف قال أن حسين غاكيف هو المسؤول عن تفجير نقبة وحافلة للجيش الروسي العام الماضي في خان قلعة بعمليتين استشهاديتين مما أصفر عن مقتل ثمانية وإصابة ستة من ضباط وعناصر اللواء ستة وأربعون روسي ويذكر أيضا أن معركة جرت في قاطع فيدنو العام الماضي في شهر سبتمبر أسفرت عن مقتل 16 من عملاء قادرو وإصابة 30 آخرين بعد كمين شنه المجاهدون على العملاء بقيادة الأمير الشهيد مسلم غاكيه ثم جاءت الطائرات الروسية لتقصف مواقع العملاء بالخطأ وهو ما رفع الخسائر في صفوفهم وإلى الشام حيث أعلنت جبهة النصرة لأهل الشام عن تنفيذ غزوة إطباق السوار ثأرا للمجازر المتكررة في دمشق وريفا وضمن سلسلة عمليات بداية النهاية وقالت الجبهة في بيانها الذي وصل إذاعة الفجر نسخة منه لقد من الله على أبطال جبهة النصرة باستهداف أحد أكبر حصون النظام النصيري في محافظة القنيطرة والمتمثل بثرع الأمن العسكري في منطقة سعسة وذلك عبر عملية نوعية مركبة ومعركة فريدة على أرض الشام اجتملت على أربعة مراحل المرحلة الأولى دخول استشهادي بطل بسيارة مفخخة بطن من المتفجرات فاتح للطريقة للسيارة الثانية المرحلة الثانية دخول استشهادي بطل بسيارته المفخخة بأربعة أطنان ليفجر سيارته داخل المبنى المرحلة الثالثة دخول المجاهدين الاقتحاميين الانغماسيين المرحلة الرابعة نسف حاجز سعسع بسيارة مفخخة يقودها استشهادي بطل وقالت الجبهة إن العملية أدت إلى إصابة خمسمائة من جنود الضاغية بين قتيل وجريد وقتل ما لا يقل عن ستين مرتدا جراء نسف حاجز سعسع من جهة أخرى تبنت الجبهة ضرب متزامن لحاجزي فيلون والقلعة في كورنيش إدلب بتاريخ العشرون من شهر يناير للعام 2013 حيث تمكن مجاهدوها من اقتحام حاجز فيلون في كورنيش إدلب ودمروا آلية مصفحة وبيك أب تابع لأمن النظام النصيري وتمكن المجاهدون من إحكام السيطرة على الحاجز بالكامل وتزامنا على الاقتحام هجوم وقصف بالهام استهدف حاجز القلعة على كورنيش إدلب وقد نشرت الجبهة صورا لهذه العملية المباركة إلى مصر الكنانة حيث الشيخ محمد الظواهري يدعو لنصرة المسلمين في مالي ضد الحملة الصليبية دع الشيخ المهندس محمد الظواهري شقيق امير تنظيم القاعدة الشيخ الدكتور أيمن الظواهري إلى دعم المسلمين في مالي في مواجهة الحرب الصليبية التي تقودها فرنسا وقال المهندس الظواهري الذي كان يحضر معرض القاهرة الدولي للكتاب أن ما حدث في مالي عدوان همجي وحشي غير مبرض كشف فيه الغرب الصليبي عن وجهه الحاقد ضد المسلمين وقال الظواهري إنه بموجة بأحكام الشريعة الإسلامية يجب دفع هذا العدو الصائل كل بما يستطيع من استطاع بيده من استطاع بماله ومن استطاع بلسانه وقال إن مصرة المسلمين في ماله هو فرض عيني وقال الشيخ الظواهري إن الصليبيين قد وقعوا في مأزق سيحرقهم بإذن الله عز وجل مستمعين الكرام فاصل قصير نتابع بعدهما تبقى من النشرة الإخبارية من إذاعتكم فجر الجهاد فابقوا معنا أدعو المسلمين عموما أن يأخذوا المعلومات الصحيحة والواضحة عبر المواقع الجهادية ويأخذوا على شبكه الانترنت فاخواننا لا يقولون الا صدقه بين الشباب الزهر والطهر الذي روى القلوب بنوره وسقاكي لا شعب قتل او شرد من ذا يجود بروحي لعلاك بين الذي روى القلوب بنوره وسقاكي لا شعب قتل او شرد من ذا يجود جزاكم الله على الإسلام والمسلمين خير الجزاء فقد حطمتم صلم الإعلام الغربية وكشفتم كذبه وزيفه وتزويره للحقائق وقدمتم المعلومات الصادقة من ميدان المعركة تلك الحقائق التي طالما أخفاها ذلك الإعلام المدعي للصدق والنزاهة زوراً ومهتالاً فأبطلتم أهم أسلحة الحملة الصليبية حربها الفكرية والإعلامية ضد المسلمين وأقول لهم اعلموا أنكم على فغر من ثغور الإسلام فلا يؤتين المسلمون من قبلكم واعلموا أن ما تلقونه أو قد تلقونه من أذن ومطاردة وسجن وهجرة وخسارة إنما هو طريق الجهاد والمصر يقول الحق تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم بستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول رسوله الذين آمنوا معه متى نصوا الله؟ ألا إن نصر الله يقال فاثبتوا واصبروا وصابروا وابذلوا غاية وسعكم في خدمة الإسلام ونشر كلمته وفطح أكاذيب أعدائه واسعوا إلى تلقية وتطوير أعمالكم والله يوفقكم ويرغاكم ويحفظكم ويسددكم ويتقبل منكم صالح أعماله واسرى الرسول به أضاج والله بارك عدنا إليكم من جديد وننتقل إلى بلاد الحرمين مظاهرات وفعاليات في بلاد الحرمين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين تظاهر العشرات يوم الثلاثاء الثاني والعشرون من شهر يناير لعام 2013 في الرياض عاصمة ما تسمى بالمملكة العربية السعودية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وبحسب وكالة الجزيرة العربية للأنباء فقد رفع المتظاهرون شعارات تدعو للإفراج عن المعتقلين في بلاد الحرمين هذا وقد باتت ثقافة التظاهرات منتشرة في بلاد الحرمين الشريفين وتقوم على قيام العشرات من أهالي المعتقلين والمتعاطفين معهم بتنظيم مسيرات وتصويرها ورفعها على مواقع التواصل الاجتماعي دعا تنظيم القاعدة في جزيرة العرب فرنسا لإعادة حساباتها والترادع عن غزو أرض مالي المسلمة ودع التنظيم في بيانه الذي وصل إذا عتفجر الجهاد نسخة منه دعا فرنسا للاتعاض بحليفتها أمريكا وما لحق بها من هزيمة في أفغانستان والعراق وشدد البيان على أن غزو ديار المسلمين سيكون له تبعات خطيرة على الفرنسيين جميعا وجاء في البيان إننا في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ننصح الحكومة والشعب الفرنسي بالتراجع عن هذا العدوان والاهتمام بالاقتصاد المتدهور والمشاكل الداخلية فلا تستزيدوا من المشاكل ولكم في مصير الأمريكان عبرة واسألوهم فلا ينبئكم مثلهم خبير إلى الصحراء الكبرى قال امير الصحراء في تنظيم القاعدة سنستهدف الدول المشاركة في الحملة الصليبية في مالك وأضاف يحيى أبو الهمام قائد إمارة الصحراء التابع لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي إن المجاهدين انسحبوا من المدن لترتيب أوراق العملية وسيعودون إليها بقوة وأضاف أن الفرنسيين لم يستوعبوا الدروس بعد وإن الأيام القادمة ستحمل لهم الكثير من النكبات في شمال مالك بإذن الله كما سيستهدف المجاهدون كل الدول التي شاركت في الحرب الحالية ورفضت التحييب وكشف أبو الهمام لموقع الجزيرة ثينيت عن عزم التنظيمات الجهادية المسيطرة على شمال مالي فأسيس إمارة إسلامية مجاهدة تتصدى للعدوان الصليبي الجديد وقال أبو الهمام في أول تصريح له منذ بدء العمليات العسكرية التي تقودها فرنسا على مالي إن المشاورات جارية حاليا لوضع اللمسات الأخيرة على شكل هذه الإمارة وكل ما يتعلق بها بما في ذلك تحديد اسمها وقيادتها وتوقع أن تكون الأيام القليلة القادمة حاسمة في هذه المشاورات وأن تخرج هذه الإمارة إلى العلم في أقرب وقت ممكن وأوضح أبو الهمام أن هدف الإمارة سيكون التصدي الفاعل والقوي والمؤثر للقوات الفرنسية والإفريقية والمالية التي بدأت الحرب قبل أكثر من أسبوعين وكشف القيادي البارز في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أن الإمارة الجديدة ستكون من كل التنظيمات الجهادية الناشطة في شمال مالي بما فيها حركة أنصار الدين وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في وكتيبة الملثمين وكتيبة الموقعون بالدماء إلى بلاد الرافدين العدناني يبارك هبة أهل السنة في العراق ويحرضهم على الاستعداد لحمل السلاح في وجه الحكومة الصفوية بارك أبو محمد العدناني المتحدث الرسمي باسم دولة العراق الإسلامية في كلمة جديدة أصدرتها مؤسسة الفرقان وصل إذاعة فجر الجهاد مادة منها بارك هبة أهل السنة وخروجهم في وجه حكومة المالكي واعتبرها بداية لتصويب المصار والعودة لجادة الطريق واعتبر العدناني أن ما يجري في العراق يثبت صدق مصاري الدولة التي نادت منذ زمن إلى محاربة الحكومة وترك سبيل السياسيين المتنازلين من أهل السنة ورفع راية الجهار وحرض العدناني أهل السنة إلى الاستعدال لحمل السلاح لأن الغوافض لم يستسلموا لهذا الحراك وسيقفون بكل قوة في وجه أهل السنة ليحفظوا مكانتهم وكان العدناني في كلمته التي حملت اسم سبع حقائق موجهة لأهل السنة قد قال هذه حقائق يا أهل السنة وإن الروافض لم تتح لهم مثل هذه الفرصة للسيطرة على العراق منذ نشأتهم، لذا لا تظنوا أنهم سيتخلون عنها، بل سيقاتلونكم مستميتين، فتيقنوا يا أهل السنة أن ما جرى لنا في العراق على أيدي الروافض والصليبيين، وما يجري لأهلنا اليوم في الشام على أيدي النصيرية، لن يعادل معشار ما ستلاقونه على أيدي رافضة العراق عندما سيظهرون على حقيقتهم بالكامل، وانه سيكون امامكم خياران لا ثالث لهما إما أن تركعوا للروافض وتعطوا الدنية وهذا محال واما أن تحملوا السلاح فتكونوا أنتم الاعلى وان لم تاخذوا حذركم واسلحتكم لا تذوقن الويلات على ايدي الروافض الذين لا زالوا يخادعونكم الى اخبار الاعلام الجهادي نشرت الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية العدد الثامن والثلاثون من مجلة صدى الجهاد بعد انقطاع قويل وقالت الجبهة في بيان لها يسرنا أن نعود مرة أخرى نواصل مسيرتنا على صفحات مجلة صدى الجهاد بعد انقطاع قويل لأسباب عدة وقد يسر الله العودة للتواصل مع الأمة عامة ومع ابنائها الفاعلين الذين حملوهم هذه النهضة وتبعاتها خاصة وأعلنت الجبهة أنها ستنشر قريبا. الجزء الثاني من الإصدار المميز كسر القيود والذي يوثق عملية هروب المجاهدين الأبطال الأربعة المتهمين بقتل الدبلوماسي الأمريكي من سجن كوبر في الخرقوم بالسودان إلى الخبر الأخير في النشرة حيث أعلنت مؤسسة الكتائب الذراع الإعلامي لحركة الشباب المجاهدين في الصومال أنها ستنشر قريبا الإصدار الثالث من السلسلة المميزة ربح البيع والتي توثق حياة عدد من شهداء المجاهدين الأبطال تقبلهم الله وفي الختام هذه تحيات إخوانكم في إذاعة فجر الجهاد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته